وقالت إن صار ليست اليهود على شيء هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يحلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة في